أنا داعي بيضيقه على الله تفرج الضيقه ودون ما معي قصه وفكري تشرح بيوته حجوسي يكتب الحامي على صرخ الطواريقه لحيث القلب في صدري قناب البوح موقوته وانا وعود من كلمة أنا قلبي وتطويقه مشاعر والمشاعر ما تحب تكون مكبوته لذلك لازم أصور شعوري قبل تطبيقه وسجلي قصيده في جبين الوقت منحوته عليها العنبر ومسك المشاعر منهم من الريقه وفيها الفل والكادي وكسره عود مسموته ودهن العود من قلبي المعتق زاد تعتيقه وهيبه شيخ ما يكسر فعوله سابقة صوته لعينك يا جميل ان أسكر في الحب وفيكه من الشعر وبحوره جبت للياقوت ياقوته كلامك بحكت شفاهك سحر قلبي وتشويقه ورسمك لونه حمسك وكلك قلبي وقوته وعينك ملمح عينك بيبطي فيك تحديقه نور البدر من خدك وشفت مبسمك توته ترفق بي ولا قلت الشعر من شعن تسويقه ولكلبي ما ينجرب هايم مع كل تكوته انا ما قلته الا في رضا حبك وتصديقه حياتي قبل لا شوفك تراها حيل ممقوته عطيتك قلبي يرحم قبل لا تذب المواريقه وافي ومخلص يوم الحب بعضه صار حدوته تكلم بوحي الصادق عليك اليوم تصديقه ولا تتركني وتفتح لقلب الحب تابوته